بسم الله الرحمن الرحيم مكتبة الصوت الإسلامية على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القسم السمع وهو شهيد أناديك يا غالي وأولادي نفسي من قبلك يا من هز في كسب الخطايا غطاه أما آن أما آن أما آن أما آن الأوان لأن تسوبا ويا حبيبي يا حبيبي يا من أتلت إلى هذا المكان أرجوك يكفي ذنوب يكفي عصيان يكفي أغنيان دك بما وحيات لن نتكلم في الفراغ ولكني اخاطب فيك قلبك المؤمن اخاطب فيك روحك الناقصه بلا اله الا الله محمد رسول الله اخاطبك اخاطبك واسالك بالذي صورك وخلقك في اي صوره ما شاء ركبك اما امنت توب اما انت توب الى متى الى متى الى متى يا غالي نعم احد الشباب والله الذي لا اله غيره تذكرته بلا اله الا الله هو واقف عاكف على ذنياه لا يعرف صلا ولا صياما ولا حجاً ولا قرآناً قلت له قل لا إله إلا الله قال أما الله لا أعرفه وأما الصلاة فلا أصلي قلت إن الله عز وجل إن الله عز وجل الآن يكتب ما تقول قال ابو يضوع اجرب والحكس يا مطوع ادرب وجهك اسألك بالله لو انت مكان ما حالك نومت على الاغنيات ما دوابك لو اتاك ملك الموت وانت على الثلوات ما دوابك اتصل بي شباب قالوا مات رجل مات معي الصاحب القلب الغازي. اسمع وانا معك صدقت قلوبنا ولكن غير الناس من اذا ذكر بالله فجد لله شكرا واعترف بان الله عز وجل على كل شيء قدير قال الشباب يا شيخ ماذا رجل في الستين من عمره ولكنه اغزم بالله ان لا يصلي حتى الموت. اغزم بالله جل جلاله. ان يحني هذه الجبهة للواحد اختار. ساره ملك الموت في رمضان العام الماضي. كيف? مات والعياب بالله? اتدرون كيف? ما والعياذ بالله وهو يقلب القنوات التباحية داره ملك الموت وتعفلت جسده لمدة خمسة ايام حتى خرس ابتود من جسده فداره ملك الموت وهو لم يصلي لله يا حزبت يا حزبت كيف يناق الله عز وجل يوم القيامة اليوم نخدم على أكواهم والكلبنا يديهم وتشتد أرضهم بماك وتشتد وتشتد أرضهم بما كانوا يكسبون. لما دلناه دلناه وذكرناه بالواحد الصهار. مات ولكن لا تسألني كيف مات لما ذكرناه بعظمة الواحد القصهار العظمة التي يجب ان تنبغي للواحد الضيار جلاله فقال انا رجل لاربعين سنة ما صليت الله عز وجل وما سجدت لله سجد وماذا ما جاءت الهدية؟ فقلت له يا والدي أ ما سمعت قول الله عز وجل وتلوت عليه قول قهرت بارك وتعالج بكتابه الكريم ما عندكم الا الموت قلت يا حبيبي ان ستقابل الواحد الغيان فلما خرج محمد بن عبد الله قال اللهم اني احببت لقاءك فاحب لقائك وانت ماذا تقول تركناه وخرجنا في بعد اليوم التالي او بعد اليوم التالي بعد صلاة الفجر تستصل زوجته فتقول يا شير ان فلان خرج من المسجد او خرج الى المسجد متطيبا متجملا فهل انتم على موعد معه قلت كلا لا نعلم عن امره قالت تبشر ان الرجل اربعين سنة ما صلى لله عز وجه تطير واغتسل وقام لله ثم قرد لصلاة الفجر قد تتعجبون واذا بها تقول ولكن مبشرة يا شيء انه في الرجعة الثانية من صلاة الفجر تاجد لله عز وجل وقبض وهو تاجد الله اكبر يعطاه العفو ويلقاه بالرحمة. الاشادة كلها <تصفيق> على عبد <الأرض> الصالحين <تصفيق>